يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ منهمر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 يَتَا فَهَل مِّن مُّدَّكِر فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْر فَهَل مِّن مُّدَّكِر كَذَّبَتْ عادٌ فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِّيحًا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 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ أَكُفَّ أَرْكُم خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلِكُونَ دَرَاءَ أَمْلِكُونَ دَرَاءَةً أم فِي الذُّلِّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدبر